وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقتطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم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 وآت النساء فذقاتهم نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه فكلوه فكلوه هني ولا تقُتّوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فما فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعسف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما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 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلا النص ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد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 فإن كان له ولد فلكم الرضع مما تركت فلكم الرضع مما تركت من بعد وصيتي يوصينا بها او دين وله مما تركت إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فله النفث من مما تركتم من بعد وطية توصون بها أودين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 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يصاب بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَاءِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ فستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوهفهن الموت حتى يتوهفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأسيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان ثوابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء وَأَبِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تحضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموه إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرون بالمعروف فإن كرتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَارًا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَفَرًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إلا ما قد ثلف إنّه كان فاحشته ومقته وساء سبيله حرمت عليكم أُمَّاتُكم وبناتُكم وأخواتُكم وأمّاتُكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضَنَّكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم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 محصنات غير متافحات ولا متخذات أفدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن, فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب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 إن تجتنبوا كبائر ما تنهن عنهن كفّر عنكم سيئاتكم نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعث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 بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فَعِظوهن وٱهجُرُوهن فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا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 والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس في البخل ويتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء في ولا يؤمنون ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرين فساقرين وما ذا عليه لو امنوا بالله واليوم الاخر وا وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسمة يضاعفها ويؤتم لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول له لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ويقولون, وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا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 يا أيها الذين آتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا مفدياً لما معكم من قبل أن نقم سهوها فنردها فنردها على أدبارها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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد افْتَرَى إِسْمَان عَظِيمَ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذينَ يُزَكِّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُ نَفْتِي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 يطاوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله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 من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ظلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أن إلى الله وإلى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقه. أولئك الذين يحلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وعظهم وكلهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأ إلا ولو أنهم اضلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله, الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لوجد الله توابا رحيما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 بيتا واذا لاتيناهم الملذ مما اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما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 والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك غفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا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 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القضية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا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 يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أدل قريب قل متى عد الدنيا قليلاً والآخرة خير لمن استقام ولا تظلم نفثيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة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 والله أشد بأسا وأشد تنكلا. من يشفع شفاعة حسنة يكله نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكله كفل منها.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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم أو جاؤوكم حفرت صدورهم أن يقاتلواكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقات لكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما, فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أي يأمنوكم ويأمنو قومهم كلما ردوا إلى الفتن أركسو فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه مؤمنه وديه وديه مسلمه الى اهله الا ان فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديا فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد طيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما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 تبتغون عرض الحياة الذنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا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 ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الزجال والنساء والولدان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 إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا تجددوا فليكونوا من ورائكم والتأت طائفة أخرى والتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذ حذرهم وأسلحتهم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 ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوا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 لا خير في كثير من نجواهم إلا من, أمر إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ارتضاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وَمَن يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَتَبِعُ وَيَتَتَبِعُ رَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَهُ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 ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله وَمَن يَتَخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا والذين آمنوا وعملوا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 ليس بأمانيكم ولا اماني أهل الكتاب من يعمل سوء ان يجز به يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من من زكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ التي لَا تُؤْتُونَهُنَّ التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقس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 فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما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 كونوا قوامين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إيه كن غنيا أو فقيرا فالله أولابهما فلا تتبعوا الهوى أن تعذلوا وإن تلغوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يك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 ثم كفروا ثم زادوا كفر لم يكن الله ليأفر لهم لم يكن الله ليأفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يأخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتئون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعاً، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكثر بها. إذا سمعتم آيات الله يكفو بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مفلر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 ولئن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا قاموا كسالا يراؤون وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء لا تتخذوا الكافرين اولياء امين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 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتنوا بالله وأخلصوا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مال المؤمنين وسوف يأت الله المؤمنين أجرا عظيما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 إن تبدو خيراً أو تخفوه أو تعفوا عنه أو تعفوا عنه إن فإن الله كان عفواً قديراً إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ويريدون أن يفزقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفزقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما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 وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلٌّ بَلْ قَضَى اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَغْرَمٍ بَهْتَانًا ع وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّنَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُنَّ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرَةٌ وَأَخْبِي مُرْبَى وَقَدْ نُهُ عَنْ وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل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 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسلام وعيلة وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وعيسى وأيوب ويوسف وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا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 إن الذين كفروا وفدوا عن سبيل الله قد ظلوا ظلاً بعيداً إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يثيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوافئهم أجورهم فيوافئهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين كفوا واستكظوا فيعذبهم عذابا أليما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 ورنا فاما الذين امنوا بالله واستقموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمه منه وفض ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستسقونك قل <chat> الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد ولو أخت فلها نص ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فله الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر فللذكر مثل حظ الأنثيين